سنه الذي كنا قد بدانا في شافي الوصول الثلاثه من انام النووي ابن محمد بن عبد الله عليه رحمه الله كنا قد وقفنا على الاثر الثاني اليس كذلك بلى نعم المرافي في المرافي بالدين مرافي الدين الاسلام بلى دليل الشهاده دليل الشهاده بلى دليل الشهاده شهاده الا الى ان الله محمد صلى الله عليه وسلم قال لي امام المجد ذكرنا الله فدليل الشهاده او الله تعالى اعيذ الله انه لا اله الا هو الملائكه صوروا العلم قائلا بالقسم لا اله الا هو العزيز الحكيم هذا بيان للركن الاول من اركان اجسنا وتكثرت كلامه علاه هذه الشهاده والله انا شهيده هاي قاضي سبحانه واعلم واخبر وانجز اعادته بذلك انه لا اله الا هو لا اله لا نافيه تنفي جميع ما عبد من دون الله تعالى لا إله إلا الله وبالآن شهد الله أنه لا إله إلا هو إثبات أي مثبتاً العبادة لله وحده ومعنى لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى عما من حفد غير الله إن عبادته باطلة بقول الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلي الكبير اشهد الله لنفسه سبحانه وبالوحدانيه هو افضل القاضي وشهادته عز وجل هي افضل الشهادات لانها صادره عن اكيم قادير عليم يعلم كل شيء شهاده صادقه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه ايقول الملائكه يشهدوا لا اله الا هو وهم عالم خلقهم الله لعبادته ملائكته الكرام عباد مكرمون خلقهم الله لعبادته يسبحون الليل والنهار لا يفترون خلقهم الله من نور وهم من افضل الخلق على خلاف بين اهل العلم الصالح البشر افضل من الملائكه هل تلك هي افضل المصالح البشر على اخلاق ان الله سبحانه شهيد الله انه لا اله الا هو اول الملائكه واولو العلم قائما بالقسم اولو العلم فان كان الملايكه والصلف السالكين والصديق من البشر واولو العلم لا يشهدون الا بما هو حق لخلاف الجوهان في خلاف الجوهان لا كذابه بشهادتهم وكل عالم من خلق الله يا شادو الله بالوحدانيه وانه لا اله الا هو وهذا فيه تشريف اهل العلم حيث ان الله تعالى قرن شهادتهم بشهاده عيسى عليه السلام وشهاده ملائكته يعتبر شهاده اهل العلم لذلك انذاك على صرهم فشرذهم وكادتهم استشهد عليهم على اعظم مشهور دين وهو الصهيه والموراد بهم العلم ان العلم الشرعي لحكما يقوله بعض الناس ان على العلم الموراد بهم اهل الصناعه والزراعه هؤلاء لا يقال لهم أهل الحلم على ظهر الإسلام لأن علمهم محدود مقيد لن يقال عالم بالحسام عالم بالهندسة عالم بالفكر ولا يقال لهم أهل العلم مطلقا لأن هذا لا يطلب إلا أعلى أهل الحلم الشرعي أيضا اكثر هؤلاء ته قالوا علم دنيوي معariant الى احتسب الانسان في هذه العلوم واحتسب ان يقوم بعلم كفائي للامه وكان كذلك علم الشريعه انه على قريب فقد قال الله جل وعلا على انما يخشى الله من عباده العلماء وادبهم ودنا الشر الذين يثنيعون الله حق معرفته ويعبدونه حق عبادته فيدل الله انه لا اله الا هو والمنه او انه قائما بالذات قائم بالقسط موسوب على الحال من سعيه اي حاله قوم هي قائما سبحانه بالقسط اي انه سبحانه قائم بالعدل في كل شيء والعدل ضد الجور قال شيخ الاسلام وما معناها لا معبود بحق الا الله هذا هو معنى لا إله إله الله لا معبود لحق إلا الله ومعنى أهل العبطة لا معبود لحق إلا الله لا كما يقول أهل الباطل بمعنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله لأن عالة الحجر ربوية قطر به كفار قريش وقال الله سبحانه ولا ينزع عنكم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله ومع ذلك كفرهم الله تعالى بقوره ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في denial عنه قال الذين في هؤلاء هم شر البريه لا اله نابيا جميع ما يعبد من دون الله كما ضرب إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه هذا هو معنى لا إله إلا الله لا بد من الجمع بين النهل والإثبات لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده وفي غير ما آية طرم الله تعالى بين النبي والإثبات قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد اشتمشك بالعروة الوسطى فمن يكفر بالطاغوت نفي ويؤمن بالله إثبات قال جمع بين النبي والإثبات هذا جمع بين النفي وال... والإكبار هذا هو المعنى الحق لهذه الكينة لا معبود بحق إلا الله أما المعاني الأخرى لا خالق لا رازق أو لا موجود أو لا معبود شواك أو لا معبود إلا الله هكذا هذا غير صحيح معاني غير صحيحة بل أهل الحلولية والاتحادية اليقولون بهذا لا معبود سوى الله كل ما تراه والله على معنى باطل من المعنى الحرف لا معبود بحق الا الله كما قال الله سبحانه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دون لي هو الباطل هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين